<بيع> يا نصلوا آل يا نصلوا على آل النبي طه يا نصلوا على المطر من المطر اسود من <بيع> هي يذكرهم والله يتعالم ثم الدعامه القويمه بين اتبعناها بعد النبي الهادي حدر حلو شمس وقمر نور العالم باسره من عيب ضياع الكسبه بسم الحسن و اي الحسن على النار الله هي حرمه ترى هي حملوا طره ومينجلي خمه صب طاحن ببلوصاف اشباهه حسين العباد الامام الساجد العابد ولا قام بالعلوم الجهلنا هو الصادق المنعرف قال وفع الصادق مذهبنا جعفر كتاب الحكمه ناطق من بعده موسى بن جعفر حجه الخالق باب الحوائج تقصد بحاجه تلقاها نسلموا على مرت بتنامل للي يزور جوان دايلتي وصل بالحشره من باب المراد الشفاعه بيدنا او نذكر علي الهادي دوم ونفخر بالشخص واش كم روايه انروت في حقك كم قصه والعسكري بعد للحق يعتبر فرصه جفل عداله غدت راي عرفنا يمس علينا تضل بس هذه غايتنا هو السفينه وامان الدنيا مرسى على اهل النبي طه اهل النبي مين مثل وبالفضل يوصل نجوم السما وبالارض منو فلان اجمد لو نحكي lilini bi utanga